رحمان الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين <تصفيق> وهم ودافع الوهم قد يعترض على المختار فيقال إنه لا يمكن الوضع بإذاء الأعم لماذا لأن الوضع له يستدعي أن نتفور معنى كليا جامعا بين أفراده ومصابيقه هو الموضوع له كما في أسماء الأجناس وكذلك الوضع للصحيح يستدعي تفور كلي جامع بين مراتبه وأفراده ولا شك أن مراتب الصلاة مثلا الفاتدة والصحيحة كثيره متفاوته وليس بينها قدر جامع يصح وضع اللافض لإذائه انتهينا من الكلام في مختار المصنف المصنف كان يقول اننا نختار القول نختار ان وضع الالفاظ سواء كان الفاظ فالعبادات أو ألفاظ المعاملات نختار أن الوضع فيها للأعام وليس للصحيح وذكر بريلين الأول التبادر الثاني عدم صحة السلم عن الفاسد الآن قد يعترض معترض ويقول إذا كنتم تقولون بأن الوضع الأعام هذا يلزم منه محذور يلزم منه إشكال وهذا المحذور والإشكال هو أن نقول هو أن نقول لا يمكن تطور القدر الجامع على القول بالأعام لا يمكن تطور قدر جامع جامع لماذا جامع لافراد الصلاة الفاسده والصحيحه قدر جامع لا يمكن تطوره في المثال من باب المثال مثلا مثلا اذا اردنا وضع وصف للانسان لمجموعه من البشر البشر فمنظر الى قدر جامع بيدها فاتي نرى ذي وباكر وخالد وعامر إلى آخرين نرى ان هناك قدر جامع يجمع كل هذه الأفراد فقد نرى قيدا طويلا وعمرا قصيرا وواحد عريض وواحد الزائف إلى لكن هناك قدر جامع بينهم القدر الجامع بين الأفراد أن كل هذه الأفراد تشترك في شيء واحد وهو انها تشترك في الحيوانيه والناطقيه فهذا قدر جامع يجمع كل هذه الافراد فنطلق عليها لفظ الانسان فالإنسان قدر جامع بين كل هذه الافراد لكن حينما اطلقنا عليها اللفظ كان هناك قدر جامع بينها لا نقصد الطول والعرض لا نقصد النوم والاثم لا نقصد الحقيقه حقيقه زيد حقيقه باكر حقيقه عامر <تصفيق> الى اخره كلهم يجتمعون في حقيقه واحده وهذه الحقيقه هي الحيوان الناطق فاذا حتى نضع نفضل لافراد نحتاج أن نتطور قدرا جامعا اللي احنا نسميه الكلي بتاع آخر نحتاج أن نتطور معنى الكلي يجمع كل هذه الأفراد فتعلى القول بالصحيح نحتاج إلى قدر جامع على القول بالأعان نحتاج إلى قدر جامع سنوروا لنا القدر الجامع على القولان الصحيح يقول يمكن تصوير القدر الجامع على القول بالصحيح كيف؟ نقول هكذا نقول هكذا القدر الجامع في القول على القول بالصحيح مثلاً للصلاه نقول هي كل فعل كل فعل كان فيه سورة وركوع وسجود وطمئن طلق الجائل عشان على المعروف فلن كن فعل باكذابنا قل يد على الصحيح بعد فالصلاه لا تكون صحيحات الا اذا تمت اجزائها وشرائطها يعني العشره بعد فلن تكون تلك وضع عليها لفظ يا طلع التي تحلت نحن نسميه صلاة هذا قدر جامع يمكن على الصحيح تصويرنا فنقول القدر الجامع بين صلاة جامع وخالد وذاكر والصلاة هنا لكن هنا الصحيحة نقول الصلاة الصحيح الذي يحوز على وثجود ونية وتكبير وواخر فالصلاة التي عن احد هذه الشروف او الاجزاء في الصلاة لا نقول صلاة لان الصلاة هذا على الصحيح يمكن الجامعة لكن انتم ايها الاعميون نقصد المطلع صور قدر الجامع بين افراد الصلاة والفاتدة بعد وبين فاتدة ايضا انت تقولون الصحيحة صلاة والفاتب أيضا جامع بينها البعض قد يقول للصحيح والفاتب لا يمكن عليه تصوير قدر جامع بين الصلوات الصحيحه والفاسده ويكون من باب من باب وضع أو جامع مشترك للدين الذين لا جامع مشترك بينهما. كيف مثلا نقول تعالى إلى الصلاوات الفاسدة تقولون الصلوات الفاسدة ان ما خسرك على القلب الأعم نسميها صلاة أولى على القول الأعم نسميها صلاة ان ما خسرت السجود نسميها صلاة ان ما خسرت السوره نسميها صلاة وهكذا ف يلزم ف عندنا آلاف ليش آلاف بل ملايين <تصفيق> الصلوات الفاسدة هذه كلا ناقص ركوع نسميها ثلاث وكل السجود ناقص نسميها ثلاث فلا يوجد عندنا قدر جامع لا يوجد عندنا قدر جامع لأن ما هي الصلاه الصحيحه الجامع من أجزاء لكن الفاسدة مرة قد تكون ناقصة لركوع واخرى لسيرة لجزء لبعض السورة ورابع للنية وخامس للتكبير فكل نسميها ثلاثة قدر جامع بينها ما موجود وبتعبير آخر الإشكال بطريقة أخرى بطريقة سمية يقولون يلزم على القول بالأعن يلزم إذا طورنا الجامع يلزم إذا صورنا الجامع يلزم التبدل والترديد والترديد في الحقيقة والمهنة الواحدة شنو معنى التبدل والترديد في الحقيقة الواحدة يقولون الوضع للأعام مستحيل لأن يلزم إشكال التبدل والترديد ماهما مثلا مثلا نقول مثل إذا جيد سلق ديد ابن فلان صلى فلّ صلاه صحيحه فيها اجزاء 10 وعمر صلى صلاه ناقصه قال القول بالعم سميناها صلاه ايضا لكن ناقصه تشهد وتسليم واضح نسميها صلاه وعمر ايضا صلى او محمد او خالد صلى صلاه سلّ ثالثه لكن ناقصه للصورة الأولى ناقف للتشهد واستثلين الثالثة ناقف للصورة وللركوع أيضا نسميها صلاة هما يلزم ترديد يلزم عصر تردد يعني شو تردد يلزم ان ما هي الواحدة أن الحقيقة الواحدة مرة تتقوم مرة تتقوم بالأجزاء العشرة إذا كانت الصلاة صحيحة ومره تتقوم باجزاء شرعيه لكن ليس فيها التشهد والتسليم صحيح بل فيها السوره والركوع ومره اخرى لا الحقيقه تتقوم تتقوم ماهيتها باجزاء شرعيه ليس فيها سوره وركوع بل فيها تشهد وتسليم وثالثه تتقوم ايضا حقيقتها ماهيتها بسبعه اجزاء ليس فيها لا سوره ولا تسمي وليس فيها لا ركوع ولا سجود بل فيها سبعه اخرى فيلزم الحقيقه الواحده تتبدل ماهيتها مره تتقوم بهذه الاجزاء فهي ثلاث ومره اخرى بهذه الاجزاء فهي ثلاث يلزم تبدل في مقومات الماهيه الواحده التبحد مع تبدل معناه شنو تبدل معناه شنو يعني يلزم التبعات المقيمه لهذه الثلاث غير التبعات المقومه للثلاث الاخرى والمفروض الحقيقه الواحده يلزم ان تكون ماهيتها واحده ومتبادله الانسان ماهيته ما هي حيوان ناطق بعد الله الانسان ماهيته حيوان ناطق وان كان تتدبر ماهيته تتقوم بمقومات اخرى غير حيوان ناطق يلزم تبدلا في الحقيقه والماهيه واضح معنى التبدل معك شنو معنى الترديد اشكال الترديد قالوا الترديد يعني يعني اذا قمنا الفاسده ثلاث اذا قربنا الفاسده ثلاثة سبعه اجزاء واستقل حتوبا ايضا واستقل منها صلاه اعطى اجزاء خلو. نقول اذا زيد ثم ثلاث بعشره اجزاء ونحن نقول الثلاث تتقوم بسبعه اجزاء مثلا سبعه فوق خلو. هذا قام بسبعه اجزاء نسال نتردد يصير ترديد يعني يعني نقول هذه العباره اي اجزاء مقومه للصلاه اي سبعه السبعه الاولى من الثلاث السبعة الوسطى من الثلاث السبعة الاخرى لا سبعة يصير ترديل بين السبعة الماهية بعشرة تتقوى على الصحيح بسبعة ايضا على القول من صحيح خب نحن نقول اذا كانت الثلاثة على القول بالاعام وهذه صلة ناسة لعزاء ثلاثة بسبعة قال الصلاة نقل اي سبعة السبعة الاولى السبعه الوسط السبعه الاخيره اي سبعة فتقوم فيلزم الترديد في الاجزاء المقومه للماهية الواحده لا ندري هل الاجزاء السبعه الاولى او الثانيه او الاخيره فيلزم الترديد في مقومات الماهيه والحقيقه الواحده الاشكال ما ادربط او لا الاشكال على القول بالام من ناس هذا المشايخ اتبع الإشكال ولذا أو لا يقولون يستحيل الوضع للأعم لماذا لأنه لا قدر جامع بين أفراد الأعم والصحيح لماذا يستحيل لأن يلزم التبدل والترديد في الماهية الواحدة والتبدل والترديد في الماهية الواحدة مستحيل كما يقولون طبع الإشكال حتما حتما لأحيبه مرة ثانية هذا المطلب قاله من أهم مطالب النزاع في الصحيح والأعم تصوير القدر الجامع ومن هنا البعض قال صحيح والبعض قال أعم من قال بالصحيح لأنه قال لا يمكن تصوير الواضع لا يمكن تصوير قدر جامع بين أصابع الثلاثة الصوحة والفاتدة بل وحتى الفاتدة أيضا. التضح الأشكال. هذا التبدل ترديد ما ما لم تعليق خارجي ترديد. وبعد ما قلنا التبدل. هو بعد المثال وبعد مثال التبدل يعني يلزم تبدل هي عبارة عن تبدل الأجزاء. من الناهية الواحد يعني مرة تتكوم بهذه الاجزاء ومرة أخرى لا بهذه الاجزاء فالصلاة الصحيحة على الصلاة على القول بالقعام الصلاة مناكز ركوع نسميها صلاة فهي متقوذنة بغير الركوع صحيح يعني مناهية الصلاة التي نقص منها الركوع نسميها صلاة فهي متقوذن بغير الركوع والطرعات الأخرى التي فيها ركوع لكن لا تتشهد نسميها صلاه فهي متقومه بغير التشهد فيلزم أن الركوع مرة مقوم مرة أخرى غير مقوم التشهد مرة مقوم مرة غير مقوم فيلزم التبدل في الأجباء المقومة بالحقيقه الواحده الواحدة هذا معنى التبدل فردي لا ندري لا ندري هل هذه الأجزاء أم تلك أم هذه هذا الاشكال الأشكال نقرأ الأشكال حتى يصير مطلب أوضح قال الوهل قد يعترض على المختار ما هو المختار الأعام فيقال إنه لا يمكن الوضع بازاء الأعام لماذا لا يمكن درسنا سابقا الوضع فرع التطور نحتاج ان نتطور الشيء المعنى الذي نريد ان ندعله اللفظ واذا لم نتطور ذلك المعنى لا يمكن الوضع لهذا, لهذا المعنى قال لان الوضع له يستدعي ان نتطور معنى مثل انسان بعد افراده كلي كلي بين أفراده ومطابقه هذا المعنى هو الموضوع له مثالاً كما في أسماء الأجناس إنسان اسم جنس بقر اسم جنس كتاب اسم جنس ما اسم جنس وما شاء الله من أسماء هذا هنا في أسماء الأجناس نتصور معنى عام نتصور معنى عام يذلع كل هذه الأفراد ثم نضع له اللحن صحيح هذا التصور في الوضع الى عام لا يمكن جناب الشيخ ثلاثة ناقص ركوع نسميها صلاة سيد ثلاثة ناقص وجود هذا ناقص صورة أنا آخره وهذا الصلاة ما الجامع بينها حتى نسميها صلاه لا يوجد جامع لهذا هذا الكلام قال وكذلك الوضع الصحيح يستدعي تصور كل جامع بين مراتبه وأفراده تصور هذا الأمر فات هذا واضح قلبه لعل أرى البعض صافا يعني يصفن بيتصور ظهر هذا المطلع تصورتموه أو لا تصورتموه أو لا الأخوة اللي صفناه تصورتموه أو لا الرابع للصحة خل يمك نقول كل فعل يحوز على العذاء العشرة صلاة لكن لان الأجزاء العشر واحدة ركوعية معروفة الأجزاء لكن على الأعم ما هو الصلاه جناب السيد سلسلة ما قصر شهود نسميها صلاه فصلاته قامت بغير تشهود نسمها صلاة جناب الشيخ سلسلة ما قصر ركوع أيضا نسميها صلاه فصلاته قامت بالتشهد من غير ركوع اللي الركوع كان يقوم للصلاة الاولى صحيح؟ غير مقام الثانيه والتشهد مقام الثانيه غير الاولى فيلزم ان الشيء الواحد يكون مره بهذا مره بهذا فقد مشترك بعد ما موجود في الباب قال ولا شك ان مراتب الصلاه الفاسده والصحيحه كثيره مئات الالاف من الصلوات ملايين الصلوات احوالنا انتصر كثيرة المتفاوت وليس بينها قدر جامع يصح وضع اللافظ لإذائه واضح يصير قال توضيح ذلك ان اي جزء من اجزاء الصلاه حتى الاركان اذا فرض عدمه يصح صدق اسم الصلاه على الباقي هذا على يقين على يقين على القول للأعام مرة صحيحة إذا كان ناقص بعض بناء على القول بالأعام كما يصح صدقه مع وجوده وفقدان غيره كما قلنا الركوع والتشهد مثلا عنده وهو فقدان غيره من الأجزاء وعليه يكون كل جزء مقوما للصلاة عند وجوده ارتفت جيد غير مقوم عند المقوم يصير غيره غير اسم هو المقوم فيلزم التبدل في حقيقة ماهية يعني في الصلاة الواحدة في الحقيقة الواحدة بل يلزم الترديد فيها عند وجور ثمان العشرة ثاني ما ادري السبع الاولى مقومة الثاني مقومة ما ادري الثالثة ما ادري بل يلزم الترديد فيها عند وجود تمام الأجزاء لماذا الترديد؟ لأنني أقول أي جزء منها؟ لأن أي جزء منها لو فرض عدمه يبقى فقط الاسم على حاله. فإذا فرضنا عدم الثلاثة الأولى تكون الأخيرة مكونة. إذا فرضنا عدم الثلاثة الأخيرة تكون الأخيرة مكونة. إذا فرضنا عدم الثلاثة الخمسين مكونة إذا فلماذا أبي أتردد الأولى؟ الثانيه الثالثة المقومات وكل منهما اي التبدل والتربيد في الحقيقه الواحده غير معقول بل مستحيل ان الماهيه مكونه اجزاء مره هكذا ومره هكذا اذ ان كل ماهيه تفرض لابد ان تكون متعينه في حد ذاتها يعني الاجزاء لا بد ان تكون معلومه حيوان ونبات وان كانت الافراد غير متعينه الكلام مو في الافراد الكلام في حد الماهيه لا بد ان يكون معلومان في حد ذاته وان كانت مبهمه من جهه تشخصاتها الفرديه هذا أثمر هذا ابيض هذا طويل هذه تشخصات فرديه والتبدل والترديد في ذات الماهيه معناه ابهامها في حد ذاتها وهو عن الإبهام في حد ذات مستحيل نحتاج أن نكتب على التعبير أو لا المطلب واضح أو لا أو أحتاج بينه على التعبير لكم عند الجميع بالفضل السيد وين والتبدل أو الترديد معنى معنى التبدل والترديد معناه ابهامها ابهام إبهان الماهيه وين في حد ذاته يعني في تعريفها له واضح فبدنا الماء شنو هو الماء يقول مكون اكسجين هيدروجين فرد واحد يقول له حتى لو جبل جزئين غير اكسجين هيدروجين هل يقوم ما قال السبب تتبدل الماهيه الواحده ويجب ان تكون الماهيه في حد ذاتها واضحه معروفه غير مبهمه نعم على صعيد الافراد تشخصات ممكن طويل قصير أثمر أبيض عريض هذا يمكن هذا لا كلام فيه إنما الكلام في حد ما تعريفها لا بد أن يكون واضحا اتبع الإشكال دفع الإشكال الجواب الجواب المثنف يقول أولا نحن نسلم تسلم بماذا نسلم بأن هناك تبدل وترتيب نسلم بهذا لكن التبدل والترديد اين انتم تركتمون انت في ماذا في الحقيقه الواحده صحيح نحن نقول لا التبدل هنا في الصلاه مو في الحقيقه الواحده التبدل في افرادها في مراتبها مو في المعنى مو في الحقيقه الثلاثه هي الصلاه لكن هذا الفرد مختلف عن, عن هذا الفرد، عن هذا الفرد، عن هذا الفرد إلى آخره. نحن نتكلم بالتبدل والتربية، لكن لا كما قلتم أنتم في نحن نقول هناك تبدل في في المراتب، في لا في والتبدل في الأفراد، في المراتب لا يمنع، لا يمنع. من فرض حقيقة او قدر جامع واحد يجمع الجميع نعم لو كان التبدل في الكل المشترى يعني القدر الجامع نستمم باشكالكم لكن اشكالكم في واد وكلامنا في واد اخر انتم تقومون هناك تبدل ان الوضع للعالم يلزم منه التبدل والتربيت نحن نقول نعم ولا دير في ذلك ولكنكم تقولون التبدل والترديد في الحقيقة نحن نقول لا التبدل والترديد في الأفراد والمراتب لا في الحقيقة الواحدة وهذا لا يمنع وهذا لا يمنع من فرد قدر جامع يجمع كل أفراد الصلاة الصحيحة والفرادة أيضا كيف يقول قبل كيف ومثل لك حتى اللي بطل واضح مثاله الوضع في الحروف وضع الحروف الوضع في الحروف ما معنى الكلمة ما هي الكلمة قالوا في النحو الكلمة كما قرأتوا في تعريف الكلمة الكلمة هي ما تقومه من حرفين ف ففاعدة كلمة كلمة صحيح؟ كلمة كتير. يد يعد شنو؟ آل. زين باكر خالد سماء هاي كل كلام كل وقت لكن أصل الكلمة حقيقة الكلمة ما تكونت من حرفين فصائدة خمس حروف عشر حروف أقل أكثر المهم أقل من كلمة فيها حرفة هذا الكلمة هذا هو تعريف الكلمة الان تعالوا الافراد افراد الكلمه سلام الشيخ سميتنا أحمد. احمد الف ح ميم د صحيح جناب السيد زين زين شوف. الف ح ميم د هاي كلمه زايا ميم هاي كلمه فالمتبدل مو الحقيقه حقيقه الكلمه ما تقوله بحرفين تبدل الحروف يعني الافراد لا يعني تبدل حقيقه التعريف والحد هل الكلمه تعريفها ما تقونت من حرفين فصاعدا الان مر الحرفان يكون مثلا اذ ا ض مره ض مره دار الحروف تبدلت يعني الافراد تبدلت تبدل الحروف لا يمنع ان نقول ان حقيقه الكلمه ما تقوم بحرفين فصاعدا حتى تعالوا نشوف وجبه من السيد وانتهي بجلال الشيخ شوف كم حرف في كل اسم لكن ما قالت اسمه كلمه كلمه كلمه حتى ننتهي اين نسمى كلمه لان شنو معنى الكلمه مو معنى الكلمه الحروف معناها ما تقوم بحرفين فصاعدا سواء كان الحرفان سيف او كان الحرفان بايز او كان اخر هدعا يصير الحرفان فكل كلمة فيها حرفان فصاعدا يتموا كلمة الحرفان شنو ما مهم ستبدل الحروف لا يعني ستبدل حقيقة الكلمة اذا هذا المثال فقط اطبقوا على, على الصلاة حقيقة الصلاة نقول هكذا تلو بعين نقول الحقيقة الصلاة ما تقومت باجزاء خمسة خمسة تقطع فينا كل صلاة كل فعل في اجزاء خمسة نسميه صلاة صلاة خب ما هي الخمسة قد تكون النية والتكبيره والفاتحه والسورة والركوع فهذا مرة مرة أخرى النية والتكبيرة من دون الفاتحة والسورة حط لقيام السورة الخمسة وخمسة أخرى وخمسة فتبدل الحروف تبدل الأرقام هنا خمسة أو خمسة هذا لا يعني تبدل نقول الصلاه ما تقومت باجزاء خمسة شنو الخمسة قد تتبدل وتبقى صلاه أيضا فإذا حتى على القول بالأعام يمكن تصوير قدر قدر جامع مشترك يجمع كل الأفراد وهو أن نقول أن الصلاة على دنائنا على الأعام ما تقومت بخمسة أجزاء ما هي الخمسة لأنه تبدلت مهمها اتبع عند الصادم المت. والمشايخ أولا. قال الدفع إن هذا التبادل يعني قدر التبدل في الأجزاء وتكثر مراتب الفاسدة شوفوا يعني يعترض انه اكو تبدل يقرب التبدل للتبدل يقول اكو تبدل في الأجزاء وتكثر مراتب مو الحقيقة مراتب الفاسدة لا يمنع لا يمنع من فرض قدر مشترك جامع بين الأفراغ ولا يلزم التبدل للترديد اين؟ في ذات الحقيقة الجانعة نعم تبدل في الافراد نعم في المراتب نعم في الحقيقة لا ولا يمنع ولا يلزم التبدل والترديد في ذات الحقيقة الجانعة بين الافراد وهذا من باب ذات تنسيل التوضيح وهذا نظير لفظ الكلمة الموضوع لما تركب من الحرفين شن الحرفين مو مو مهم حرفين فطاعدا من حرفين فطاعدا ويكون الجامع بين الافراد ما تركب من حرفين الان تعركب كله من حرفين جناب السيد يركب كله من حرفين يقول كرب مرة يقول لا اي حرفين اخرين يقول حس اي حرفين يقول المبلسة المها كلمة مع ان الحروف كثيرة اثمانية وعشرين حرف اللغة على رأيه واو الصيحة على رأيه اخر قالت <تسعى> 8 او قالت ابو اشكال قال ابو عشرين تسعة ثمانية ثلاثة هذا امرأي تتركب الكلمة من الالف والباء فنقوم و حرفان بعد وان كان هنا ثلاثة محرفان همزه الف با تذكر بعد همزه الف با قلنا بعد الف وهذا الكلام معكم هنزو الف باب ويزبق عليها كلمة تعال غيرها, غيرها تعال. خليها ضرب هننسميها كلمة ايضا وربما تتركب من حرفين اخرين مثل يد ونسميها كلمة الاولى ال كلمة يد كلمة تعال شكل كيف انت حرق الموضوع ويزبق عليها كلمة وهكذا فكل حرف يجوز ان يكون داخلا وخارجا في مختلف الكلمات قد يكون حرف الالف حاضر في كلمة مو حاضر في اخرى قد يكون حاضر لا يظهر في احيانا مع صدق اسم الكلمة عليه على ذلك الحرف وغيره الحرف ايضا وكيفيه تدفعه في ذلك ان الواضع يتصور اولا جميع الحروف الابجديه سبع وعشرين حرف يستحضرها الواضع ثم يضع ثم يضع لا تبقى الكلمه بزراء طبيعه المركب من اثنين فصاعدا الى حتى 19 مثلا والغرض من التقييد بقولنا فصاعدا بيان ان الكلمه تسبق على الاكثر من حرفين كصدقها على المركب من حرفين ولا يلزم الترديد اين ابدا ترديد تعدد طرف الحروف مثل ما هي ان الماهية الموضوع لها في طبيعه اللفظ الكلي المتركب المتركب من حرفين المتركب من حرفين قواعدا والتبدل والترديد انما يكون في الأجزاء في الحروف في اجزاء افرادها وقد يسمى ذلك بالكلي في المعين او الكلي المحصور في اجزاء معينه وفي مثال أجزاء وفي مثل اجزائه المعينه في الحروف الهجائية كلها وعلى هذا ينبغي أن يقاس إذا هذا اتبع تعالوا لنحن الكلام وعلى هذا ينبغي أن يقاس نفض الثلاث مثلا فإنه يمكن تطور جميع أجزاء الثلاث في مراتبها كلها وهي أي هذه الأجزاء معينة معروفة نقول عندنا عشر الأجزاء نقول كل ما تركه من مرخم سيكشينا الحروف الجايه فوضع اللاقب لأداء طبيعة العمل المركب من خمسه اجزاء كن فعل في خمسه اجزاء نسميه صلاة سواء كانت الخمسة معها الركوء او خالي من الركوع معها السجود او خالي منه فعند وجود تمام الاجعن الخمسة يثف على المركب انه صلاة وعند وجود بعضها ولو خمسه عند وجود العشرة صلّى صلاة ولو خمسة صلّى صلاة على الأقل على أقل تقدير على الفارض يصدق اسم الصلاة أيضا بل الحق أن الذي لا يمكن هذا رب الإشكال مرة ثانية أنتم قلتوا إذا كان الوضع الصحيح يمكن صلّى يمكن تصير الجامعة صحيح إلا أن لا يمكن إحنا نقول بالعكس رب الإشكال لكم نقول على الأقل إذا لا يمكن تصير قدر الجامعة على الصحيح لا يمكن فأنت مدفع الاشكال الان قال بل الحق ان الذي لا يمكن تطور الجامع فيه ياهو هو خصوص المراتب الصحيحة ليش يا انت على شوف اذن ثلاث ثلاث الغريق سموها ثلاثة بعد يجب عليه الثلاث اذن ثلاث الميمد اذن ثلاث المحتضر، اذن ثلاث الرجل الايمن ابن صلات على الجنب الايسر كلها واجبة ابن صلات المحترق ابن صلات مسافر صلاة الخوف ما شاء الله من افراد صلاة صحيحه شو الكبير الجامع بينها قارئ في دمشق قال لنا احنا الامره قلنا كل صلاة فيها خمسه سمي صلاة انت ما تقولون الان صلاة المتاثر مع صلاة الإيماء شلو قد جمع بينها مع أن المساعدة فيها ركوع تجود الغريق ما فيها ركوع تجود صحيح ايماء يومه فهي صلاه هاي صلاه، شلو الجمع بينها الانصار جامع بين أفراد الصلاه الصحيحه لا يوجد، بل إذا ان كنا صحيحين وهذا قطيسون الإشكال قالوا هذا المختصر لا يسع تفصيل ذلك، وهاي الكلمة راح تصحبكم لآخر الكتاب راح يركز وهذا المختصر وهذا المختصر رسالة مختصرة وهي رسالة مطوله وصل الله على محمد وعلى الصالحين.